بشری منو اہ ہم قدم سے فیرون سا خیر م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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّن حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا يُرِيدُونَ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وَمَا خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين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 وَآخِر دَعوَهُم أَنحَمدُ لِ ل غِرَِّعًَا وَلَو عَجل اللهَّهُ سِ الشَّر وَاستِع جَلَهُم بِالْخَودينَ قُضَ إِلَيهِم أَجَلُهُم فَنَذَر الذيذينَ لَا يَرّونَ لِقُ ف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 ذلِكَ نَجْزِ القَوْمِ المُجْرِمِينَ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ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 نمل ویبل تب رو تبری ود ن تم باد بر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 حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْ هَارِقٌ عَاصِفٌ جَاءَتْ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 كما مثل الحياة الدنيا كما إن مِنَ من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى سُخْرُفَهَا وَزَيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا أَتَا زَأْمُرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تغن بالأمس كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ قَوْمًا يَتَفَكَّرُونَ وَاللّٰهُ يَدْعُوٓاْ اِلٰى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ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 پشیا من من ملا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 فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَوَلَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ اِنَّا تَعْبُدُونَ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِنِينَ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 لو إِلَّا اصمدیل يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ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 خوش علب کو مدد کو نبا وَالَّذِينَ عِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ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 سم آنو تستا جملہ نیلا دی نم آداب خل دی تر جاؤ نیماک وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتدت به وأسر الندامة لما رأه العذاب وقضي بينهم بالقصق وهم لا يظلمون ألا إن لله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 ان الله لكم المرزق من فجعلكم منه حراما وحلالا قل الله اذن لكم ام على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم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 ر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 ع سمی لین مل سورق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 قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ على اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا نَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ وسنب انوین کو کپورئی کم کو تدری دیا چل م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 کَذَلِكَ نَطُبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ فَلَمَّا جَاءُوا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 نَنَالُ تَلْفِتَ نَعْمَ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونُ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمْ بِمُؤْمِنِينَ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ ساحر عليم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 انهم وان فرعون لعال في الارض وانه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم ان وَأَقْوَلُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الْظَالِمِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَمَا دِنَصْرَبُ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ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 رَبَّنَا اقْمِصْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِ النَّسْوِينَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ببني اسرائيل البحر فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا راہل إِلَّا ہر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 وَإِن كَثيرَ مِنَ سِعَن آياتاتِ لَ غفِون وَلَ قَددَ وَأََّ بَل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 كل آية حتى يره العذاب الأنيم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم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 يُصيبُ به من يشاءُ من عبادِه، وهو الغفورُ الرحيم قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مَنْ رَبِّكُمْ وامانی نام نام بلہ پواملائیوکلوا الله وهو خير الحاكمين